بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او, زد أو قص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا <تصفيق> انا سنلقي عليك قولا ثقيلا <تصفيق>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 ودعني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا ذا وعذابا أليما يوم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 فعصوا فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم فكيف تتقولن إن كفرتم يَوْمًا يجول الولدان شيبا السماء أم به كان واده تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنيا من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القران علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضيبون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيم الصلاة وآت الزكاة. وَأَقْرِضُوا الله قرضا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ من خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند اللَّهِ هو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا واستغفر الله إن الله غفور رحيم